موسیقی ارجعو ظلم الدنيا كلش صارت بعيني رجعوا لي رجعوا لي المروح وما عزتكم تبديني ديني رجعوا لي مجد كلي ظلم الدنيا كلش صارت بعيني رجعوا لي رجعوا لي المروح ومعزتكم تبديني ارجعوا لي وكد صرت بعيدين وشافتكم بعيدين مو جنا قريبين مثل دم وريد وكد صرت بعيدين وشافتكم بعيد مو قريبين مثل دم وريدين برد واهس الملجا مثلكم وانا الجار رجع البيت مهجوم غرفكم حال خلق برد واهس الملجا مثلكم وانا الجار رجع البيت مهجوم غرفكم حال خلق هلي هلي هلي والقلب مجرى هلي هلي صفن تطلع الروض هلي هلي ضل ياض ليلاجي هلي هلي يصفق جف ويروض. يا بو, يا بو فاضل أعرفك ما ترد محتاج يشكي لك يا بو فاضل يا بو فاضل, فاضل <تصفيق> افرجك حل سالب راح تتخيله يا بو فاضل يا بو فاضل, يا بو فاضل أعرفك ما ترد محتاج يشكي لك يا بو فاضل يا بو فاضي، افراقك حيل سالب راح تدخلك يا بو فاضي، ناس تسولف الناس على افراق العليل هي العمها عباس تنخام البديله، ناس تسولف الناس على افراق العليل. هي العمها عباس تاخذ من بدلة صدق يطع وش فوقك عم تعا نرد أشوفك ربيت بحضن زمن خلنا عوفك صدق يطع وش فوقك عم تعا نرد أشوفك ربيت بحضن زمن خلنا عوفك گمار گمار گمر ما شفت مثلك گمار گمار یک شيفلي الشكل گمار گمار تكلك فرقة تحسين گمار گمار موصفلي بدون أحباب قلب العاف يشتسوا شرجحهم شرجحهم أموت من بعد عشرتهم الحلوة شرجحهم شرجحهم بدون أحباب قلب العاف يشتسوا شرجحهم شرجحوا أموت من بعد عشرتهم الحلوه شرجحوا ما مقسوم لأرتاح وعيشوا يا الغوالي على اخوان الدمع طاح ولا واحد بقال ما مقسوم لأرتاح وعيشوا يا الغوالي على اخوان الدمع طاح ولا واحد بقالي منو اللي يعرف خبرهم مشوهم وصورهم شجيب اخبار الحسين ولا يرحم سفرهم منو اللي يعرف خبرهم مشوهم وصورهم شجيب اخبار الحسين ولا يرحم سفرهم أحين أحين أحين للما يحنو أحين أحين أقول إن شدة وتو أحمو أحين, أحين ورد يمعبت البال أحين أحين خرب شاف العيون